ونعقل ما كنا فيه أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحفا لأصحاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير هذا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل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 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم نعفرا وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أعوج اجهروا به إن 119. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور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 111. يَمْشِي يمشي سويا على صراط مستقيم هُوَ قل هو الذي لَكُمُ وجعل لكم السمع قَلِيلًا مَا قليلا ما تشكرون الَّذِي قل هو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقول متى هذا الوعد إن كنتم قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رآه زلفت سيمات وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت 111. قل أرأيتم إن أهلتني الله ومن معي أو رحمنا فمن الْكَافِرِينَ الكافرين من عذاب قُل هُوَ قل هو الرحمن وَعَلَيْهِ به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين أصبح ما أوكُم غرثاً